ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على, وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنني معكم فتبت الذين آمنوا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 ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله, فقد بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين من بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا, إن هذا إِلَّا اسْتِطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَذَا وَالْحَقُّ مِنْ عَدْكَ فَأَنْتُرْ عَلَيْنَا فَأَنْتُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِتَنَابِ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَتَفِيهمْ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 وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 واعلموا أَنَّمَا ما غنمتم من شيء فأن لِلَّهِ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن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 وَإِذْ يريكموهم هُم التقيتم في تَغْتَايُونَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ يَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ ترجع الأمور يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاذكتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين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 فَلَمَّا تَرَاءَتْ فِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عقبيه وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُم ۖ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الذَّوَانِ بِعِنْدِ اللَّهِ الَّذِينَ كَثُرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَتَّقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَالَةً فَأَبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ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 وإن يكن منكم مئة يغلبوا مِنَ من الذين كفروا قَوْمٌ قوم لا يفقهون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 ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم